أو لبن مشوب بخالص أو مشوب أو عسل في شمعه بمثله إلا أن يكون الخلط يسيرا لا وقع له كيسير التراب والزوان ودقيق التراب الذي لا يظهر في الكيل لأنه لا يخل بالتماثل ولا يمكن التحرز منه قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل ولا يجوز بيع خالصه بمشوبه خالص النوع بمشوبه يعني شيء خالص ذهب فضه حنطه شعير تمر اي نوع من انواع الربويات لا يجوز ان يباع بمثله مختلفا عنه خالص بخالص نعم مشوب بمشوب نعم خالص بمشوب إلا مثلا ذهب عيار 24 يباع بذهب عيار 24 وزنا بوزن يدا بيد جائز ذهب عيار 24 يباع أو يشترى بذهب عيار واحد وعشرين ما يجوز لانه لا ينضبط حتى لو اضيف اليه لان عيار واحد وعشرين فيه الثمن غير ذهب وعيار اربع وعشرين كل ذهب فضه مثلا صافيه لا تباع بفضه مشوبة بنحاس حنطة خالصة بخالصة كيلا بكيل يدا بيد لا بأس حنطة مشوبة بشعير او بذرة او باي نوع اخر تباع بخالصة لا لانها ما تنضبط يقال مثلا صاع ونصف من الحنطه مشوبا بشعير بصاع حنطه خالصه صافيه ما يصح لانه لا يعلم التساوي في هذه الحال خالصة بخالصة نعم مشوبة بمشوبة متساوية نعم يقول كحنطة فيها شعير او زوان زوان نبت يخالط الحنطة يكون معه يكون لونه اسود او اصفر يختلف عن الحنطة يكون ردي الحنطة المشوبة بهذا النوع تكون حنطة رديئة فما تباع بحنطة خالصة مثل حنطة مشوبة بشعير ما تباع بحنطة خالصة وهذا زوان هو نبت ينبت مع الحنطة في الشام ويسمونه الشيلم وهو نبات ضعيف تخلص منه الحنطه واذا خالطها فيصرح انها تؤكل لكنه يكسب الحنطه رداءه يقول حنطه مين صافيه ليست خالصه حنطه مغشوشه مثل الذهب عيار واحد وعشرين وذهب عيار اربعه وعشرين ذهب عيار اربعه وعشرين خالص ذهب كله ذهب عيار واحد وعشرين فيه الثمن من حديد لتقويته عيار ثمانية عشر فيه الربع غير ذهب ثمانية عشر ذهب وستة غير ذهب والستة بمقدار الربع يعني ثلاثة ارباع ذهب وربع غير ذهب هذا عيار ثمانة عشر عيار واحد وعشرين الثمن غير ذهب عيار اربع وعشرين هذا ذهب خالص او غير خالصة حنطة غير خالصة بحنطة غير خالصة ما يصح الا ان علم التساوي اذا علم التساوي فلا باس لان النهي من اجل التفاوت لكن مثل الذهب ذهب عيار واحد وعشرين بذهب عيار واحد وعشرين يصح لانه مضبوط حنطه مشوبه بشعير بحنطه مشوبه بشعير مثلها ما يختلف عنها لا باس يصح بشرط القبر في المجلس بخالصه أو غير خالصة أو لبن مشوب بخالص أو مشوب لبن خالص بخالص يصح لبن خالص بمشوب لا يصح المشوب يعني مخلوط بالماء ما يصح النبي لهبا صافي خالص بلبن مخلوط بالماء لبن مخلوط بالماء بلبن مخلوط بالماء ما يصح الا في حال وهي اذا علم التساوي اذا علم ان هذا اضيف اليه الكيلو مثلا اضيف اليه كوب ماء والكيلو من هذا اضيف اليه كوب ماء فعلم ان الخلط الذي معه متساوي فلا باس او عسل في شمعه بمثله لان الشمع يختلف شمع ثقيل وشمع خفيف شمع صالح للاكل مع العسل وشمع غير صالح مثلا فما ينضبط لكن شم عسل خالص بعسل خالص صح عسل مشوب بخالص ما يصح عسل مشوب بعسل مشوب بالقيد الذي ذكرناه إذا عرف أنهما متساويان فلا بأس وإذا جهل التساوي فلا يصح إلا أن يكون الخلط يسيرا مثلا حنطة فيها شيء قليل من الشعير أو من الذرة <تصفيق> بحنطة ليس فيها شعير اطلاقا هذا إذا كان شيء يسير فلا بأس حنطة نظيفة منظفة كأنها مغسولة بحنطه فيها شيء من الغبرة أو شيء فيها من قليل التراب من تراب الأرض التي ديست عليها هذا لا يؤثر لأنه شيء يسير ودقيق التراب الذي لا يظهر في الكيل يعني ما له أثر في الكيل مثل الغبار ونحوه لأنه لا يخل بالتماثل ولا يمكن التحرز منه يعني صعب أن يتحرز مثلا من حبة الشعير الموجودة في الحنطة صعب أن يتحق اللص من حبة الذرة الموجودة في الحنطة فإذا كان شيء يسير لا يوبه له فلا يؤثر نعم فصل وما اشتمل على جنسين بأصل الخلقة كالتمر فيه النوى فلا بأس ببيع بعضه ببعض لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح بيع التمر بالتمر وقد علم, وقد علم أن في كل واحد النوى وما اشتمل على جنسين بأصل الخلقة يعني جنسان أصلهما متلاصقين مجتمعين أحدهما داخل ضمن الآخر مثل التمر التمر فيه النوى يشترط بالتمر بالتمر التساوي ويشترط بالنوى في النوى التساوي تمر فيه نواه بتمر مفصول النواه ما يجوز تمر فيه نواه بتمر فيه نواه يجوز لان اتصالهما والتصاقهما باصل الخلقه والرسول صلى الله عليه وسلم المشرع عن ربه تبارك وتعالى قال التمر بالتمر وهو يعلم عليه الصلاة والسلام أن التمر بداخله النوى وأنه لو نزع منه النوى لربما أسرع اليه الفساد فيباع بنواه لكن تمر منزوع النوى والنوى معه بجواره وتمر منزوع النوى وت... ونواه معه بجواره ما يجوز لانهما انفصلا تمر منزوع النوى بتمر فيه نوى ما يجوز لانه في هذه الحاله لا يعلم التساوي تمر فيه نوى بتمر فيه نوى يجوز قد يقول قائل النوى يختلف فيه نوى كبيره نواة صغيرة فالنواة التمرة التي فيها نوات كبيرة تقل عن التمرة التي فيها نوات صغيرة نقول هذا شيء معفو عنه لأنه لا يسلم منه والشيء الذي لا يسلم منه الرسول عليه الصلاة والسلام أجازه قال التمر بالتمر والتمر فيه نواه ومعروف تباوت النوا نعم ولو نزع النوا ثم ترك مع التمر صار كمساله مد عجوه لزوال التبعيه ولو نزع النوا ثم ترك مع التمر يقول مثلا هذا تمر ما فيه نواه وهذا نواه أبي عليك تمر ليس به نواء والنواء بجواره بتمر آخر فيه نواء أو ليس فيه نواء نقول هذا لا لا يجوز لما قال نقول هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم المنع في مد عجوة مد عجوة معروف مد عجوة يعني مد عجوة بمد ودرهم او مد عجوة ودرهم بدرهمين هذا بهذا هذا معه من غيره والمد معروف وعجوة تمر من تمر المدينة يعني ما يباع مد عجوة ودرهم بدرهمين لان هذا وسيلة الى الربا، وسيلة الى الربا، فمد يباع وحده مد عجوة مثلا ما يباع المد مع الدرهم بدراهم فلا يباع مثلا تقدم لنا شيء بشيء من جنس واحد ومعهما أو مع أحدهما من غيرهما كمسألة مد عجوة. نعم. ولو نزع من أحدهما نواه ثم باعه بتمر فيه نواه فكذلك لو بيع النوى بتمر فيه نواء او بيع التمر المنزوع النواء بتمر فيه نواء فكذلك يعني مثل مسألة مد عجوة مد عجوة مشهورة عند الفقهاء رحمهم الله وهي مد تمر ونقود بمد اخر ونقود او بنقود فقط لان الدرهم ذا مقصود اللي مع المد فلا يجوز أن يباع بدراهم نعم. وان باع النوى بمثله أو المنزوع بمثله جاز لأن باع النوى بمثله نوى بنوى صاع من النوى عبس التمر بصاع من النوى صح تمر منزوع النوى بتمر منزوع النوى صح نعم لأنه جنس متماثل، نعم وإن باع المنزوع وحده بالنوى جاز وإن باع النوى وإن باع المنزوع وحده بالنوى جاز فيه التفاضل لانهما جنسان وإن باع النوى بتمر منزوع النوى صح لأنه باع جنس بجنس ولا يشترط فيه التماثل يقول مثلا هذا في حاجة إلى نوى لأن عنده حيوانات يريد إطعامها النوى فيشتري ثلاثة اصع النوى مثلا بصاع من التمر صح لأن هذا قصده التمر وهذا قصده النوى وهما جنسان مختلفان نعم وإن باع النواب تمر فيه نواه ففيه روايتان إحداهما لا يجوز لأنه في معنى مسألة مد عجوة والثانية يجوز لأن ما فيه الربا غير مقصود في أحد الجانبين فلم يمنع كبيع دار مموه سقفها بالذهب وإن باع المنزوع النواء بالنوا يعني تمر ليس فيه نواء بنواء خالص آخر صح هذا لا إشكال فيه ولا خلاف فيه لأنه باع تمر ما فيه نواء بنواء فلا بأس كما تقدم باع تمر فيه نواء بنواء باع تمر فيه عبسه بأبس هذه فيها روايتان الرواية الأولى تقول يجوز لما قال لأن النوى الذي في التمر ليس مقصود هذا مثلا يجمع النوى من سنة يريد أن يستبدل به تمرا يأكله هو وأولاده فالنوى الذي في هذا التمر بسيط بالنسبة لمشتري التمر لأنه يريد التمر وهذا أخذ نوى كثير مقابل تمر قليل ليستفيد منه فيه لإطعام حيواناته فلا بأس لأن النوى الذي في التمر شيء يسير غير مقصود الرواية الأخرى تقول لا يجوز ولما وفقكم الله قالوا لأن هذا مثل مد عجوة لأن هذا تمر ونوى بنوى فهو باع جنسا بجنس ومع أحدهما من غيرهما باع نوى بنوى ومع النوى الأول تمر نقول ليس هذا هو ليس هذا هو المقصود هو حينما اشترى اشترى التمر يشتري صاع من التمر مثلا بخمسة آصع أو عشرة آصع من النوى فالنوى الذي في صاع التمر شيء يسير مهم مقصود قالوا الرواية يجوز هذا قال كدار مموه سقفها بذهب بذهب رجل بنى دار وأسرف فيها وعلقه الدين لأنه أسرف والإسراف يجر إلى الدين ومن إسرافه أنه موه السقف بذهب فعلقه الدين وبحل وضاقت به الأرض بما رحبت للدين الذي عليه يريد أن يسدده فيعرض داره للبيع فإذا جاء المشتري وجد أن الدار فيها ذهب كيف يشتريها بذهب دار وذهب بذهب هل يصح نقول نعم يصح ان تشترى بالذهب لأن الذهب الذي بالسقف شيء يسير وليس مقصود كدار مموهة بذهب بذهب يعني يجوز بيعها بالذهب وإن كانت مموه سقفها بالذهب أما إذا بيعت الدار المموهة بالذهب بيعت بفلة فهذا لا إشكال فيه بيعت بالذهب محل إشكال لكن الصحيح أنه يجوز لأن الذهب الذي موه به السقف ليس مقصودا ولا يستخلص منه شيء نعم. وكذلك يخرج في بيعشات لبون بلبن أو ذات صوف بصوف أو لبون بمثلها فإن كانت محلوبة اللبن جاز. وجها واحدة لأن وكذلك يخرج في بيع شات لبون بلبن شات في ضرعها لبن هل يصح بيعها بلبن يقول مثلا أبشتري منك هذه الشات التي هي لبون أشتريها بمئة صاع من اللبن يأتي آخر ويقول بيعكم هذا غير صحيح ولما قال لأن الشات مشتمله على لبن شات لبون فيها لبن متبعونه بلبن ما يصح نقول لا يصح يرحمك الله لأن هذا اللبن الذي في ضرع الشات يسير بالنسبة لللبن الذين الشريبه به شات فيها مثلا نصف الصاع من اللبن او ربع الصاع من اللبن نبيعها بمئة صاع كلها الشات وما فيها من اللبن نبيعها بلبن هذا لا بأسبه او شات عليها صوف يبيعها صاحبها بصوف خالص يقول مثلا عندي هذه الشات ما أريدها فيها قرابه ربع كيلو من الصوف باع الشات وما على ظهرها من الصوف بخمسمائة كيلو من الصوف يصح لأن الصوف الذي مع الشات بالنسبة للصوف الذي اشتري به شيء زهيد ويسير مثلا غير مقصود او ذات صوف بصوف او لبن او لبون بمثلها شاة فيها شيء من اللبن اراد ان يبيعها بشاة فيها لبن نقول لا بأس الشاة بالشاة يجوز ياتي اخر فيقول لا هذا لا يجوز ولما يرحمك الله قال لان هذه شاة فيها لبن بشاة فيها لبن بيع احدهما بجنسه ومع كل واحد منهما من غير جنسه نقول لا هذا شيء يسير اللبن الذي في الشاة عند بيعها ليس مقصود لأنه شيء يسير مثل الماء الذي يكون في الخبز خبز بخبز يجوز مع أن الماء الذي فيهما متفاوت فهذا شيء يسير فإن كانت محلومة اللبن جاز وجها واحدا شات حلب اللبن الذي فيها باعها بلبن كثير يصح يقول هذا وجه واحد لأن الشاة ليس فيها لبن حاليا لأن الباقي لا أثر له فهو كالتمويه في السقف تمويه الذهب في السقف نعم فإن كانت محلوبة اللبن جاز وجها واحدا لأن الباقي لا أثر له فهو كالتمويه في السقف ويجوز بيع شاة ذات صوف بمثلها وجها واحدا لأن ذلك لو حرم لحرم بيع الغنم بالغنم يعني باع شاة عليها صوف كثير بشاة عليها صوف قليل مثلا صح لان المقصود الشات بالشات والشات بالشات ليس فيها ربا انما الربا في اللحم باللحم لكن شات بشات او بعير ببعير مثلا لا حرج مثلا عنده بعيران صغيران لا يحملان وأراد ان يبيعهما ببعير كبير يحمل فلا بأس بهذا ولا ربا بين المواشي نعم قال ابو بكر ويجوز بيع نخلة مثمرة بمثلها وبتمر لان التمر عليها غير مقصود ومنعه القاضي لكون الثمرة معلومة يجوز افرادها بالبيع بخلاف اللبن قال ابو بكر ويجوز بيع نخلة مثمرة بمثلها يعني هذا عنده نخلة من نوع والآخر عنده نخلة من نوع آخر تبايع الأصل النخلة مطلقة قال هذه النخلة أبيع عليك بالنخلة التي عندك هذه فيها تمر وهذه فيها تمر نقول هذا يجوز ات قال لا شغلكم هذا وعملكم لا يجوز لأنكم بعتم نخلة فيها تمر بنخلة فيها تمر وما يعلم تساوي التمر الذي فيهما نقول يرحمك الله هذا يجوز لأن التمر عند بيع النخلة بالنخلة غير مقصود ان نخله مثلا بخمسه الاف ونخله اخرى مثلا او نخلتين بخمسه الاف على كل واحده منهما قليل من التمر غير ملتفت اليه نعم. ومنعه القاضي لكون الثمره معلومه يجوز افراضاها بالبيع يقول هذه بيعها وحده وهذه بيع ثمرتها وحده ثم بيع الاصلين بعضهما ببعض نعم. ومنع القاضي بيع اللحم بجنسه الا منزوع العظام لان العظم من غير جنس اللحم فاشبه الشمع في العسل ويحتمله. ويحتمل الجواز لان العظم من اصل الخلقه فأشبه النواف التمر بخلاف الشمع بيع الحيوان الحي بالحيوان الحي هذا لا إشكال فيه بيع اللحم باللحم تقدم لنا الخلاف هل اللحم كله جنس واحد أم هو أربعة أجناس أم هو أجناس متعددة بحسب اختلاف أصله وهذا هو الراجح والله أعلم انه اجناس متعدده فيجوز ان تبيع كيلو لحم الغنم بكيلوين من لحم الابل مثلا لان هذا جنس وهذا جنس ومنع القاضي بيع اللحم بجنسه الا منزوع العظام الشيء الذي لا يجوز فيه التفاضل لحم ضاء بلحم ضاء مثلا يقول القاضي رحمه الله لا تبع لحم ضاء بلحم ضاء إلا إذا نجعت العظم نقول ولما يرحمك الله لأن يقول لأن اللحم جنس واللحم الثاني نفس الجنس ومع كل واحد نوع آخر مع عظم والعظم يتفاوت فما ينضبط لحم هذا بلحم هذا فانزعوا العظام نقول كلامك حسن لكن لنا نظائر في الشريعة الإسلامية مثل هذا العظام أليس يجوز بيع التمر بالتمر كيلا قال بلى هذا لا إشكال فيه لأنه نص عليه الحديث نقول أليس النوى متفاوت نوى هذا منعى نوى هذا متفاوت قال بلى هذا يدرك بالعقل قلنا أليس هذا يجوز قال نعم يجوز قال نعم العظم بالله